فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فإنما منن بعد وإنما في داء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لنتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يُضِلَّ أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن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 فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إِنَّ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 كما زين له سوء عمله والتبع أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار فِيهَا أنهار مما إن غير آسى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 أشراطها، فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك.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 ولو نشأوا لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا, وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله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 وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ يُعْطِيكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُ وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ هَאَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدَعَوُنَ تُدَعَوُنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَل وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَن تُمُ الْفُقَرَاءَ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَن تُمُ الْفُقَرَاءَ